لا إله إلا الله أحدنا شركنا شهدنا محمد العبده ورسوله وبعد ما هو تعريف الكلام أحسنته الكلام في النغة كل نفظ مستقل بنفسه مفيد لمعنى وفي الصلاح أحسنته اللفظ المركب المفيد بالوضع فما معنى اللفظ في اللغة الطرح والرمي في الاصطناح صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية والمركب عمر المركب المقصود به من كلمتين فأكثر والمقصود بالتركيب هنا خصوص التركيب الإسنادي لأن نوع التركيب ستمر معكم في كتب النحو كثيرة والمقصود منها هنا التركيب الإسنادي وهو الذي يشتمل على نسبة حكم إلى اسم هذا هو تركيب الإسنادي الذي يشتمل على نسبة حكم إلى اسم زيد قائم فهذا تركيب إسنادي لأنه اشتمل على نسبة حكم إلى اسم أي نسبة القيام إلى الزيد ضرب زيد فهذا تركيب إسنادي لأنه اشتمل على نسبة حكم إلا سمن، الحكم هنا ضرب نصيبنا زيد. أحسن. والمفيد ما مع المفيد تفضل. نعم، المقصود بالمفيد هنا أن يحسن المتكلم السكوت على كلامه بحيث لا يبق السامع منتظرا لشيء آخر. مثاله؟ نعم، ذهب في المسجد جاء زيد. ذهب عمر أحسن السامع لا ينتظر شيء لكن لو قال إن جاء زيد هذا مفيد أو غير مفيد غير مفيد لأن السامع ينتظر شيئا ماذا سيحصل إن جاء زيد فإذا وقفت على قولك إن جاء زيد فهذا كلام غير مفيد وبالوضع ما المقصود بالوضع تفضل أي بالوضع العربي على المشهور أحسنت أي أن الألفاظ المستعملة في كلام المتكلم تكون من ألفاظ العرب فإن كانت من ألفاظ العجم أو الأعاجم مع اشتمال كلامه على اللفظ والتركيب والإفادة فإنه ليس بكلام عند النحاة لأنه يشترط فيه هذه الأربع القيود لا بد من, توفر من توفرها في الكلام فإن تخلف قيد من هذه القيود ينتفي الكلام عند النحو فإذا وجدت وجد الكلام النحوي وإذا انتفت انتفى الكلام النحوي فلا بد من وجودها هذا الذي أخذنا عن طيب. الإشارة كلام يا أخي مر لقال شخص هكذا يعني يريد أنك تقوم كلام من يستبي كلام كلام عند من؟ لا شاعر ولا عند أهل السنة أه؟ <تصفيق> كلام ما هي كلام الإشارة الإشارة ليست بكلام لا لغوي ولا نحوي لأنه يشترط في الكلام اللفظ والإشارة ليست بكلام عند أهل اللغة وعند أهل النحو لا يكون الكلام كلاما إلا إذا كان لفظا كما تقدم معنى اسم لكل ما يتكلم يتكلم به الشخص وكذلك تعرفني جيد ولكن تؤدي مؤدى الكلام الإشارة تؤدي مؤدى الكلام إذا قال لك هذا معنى يجلس فهي أدت معنى اجلس أما أنها كلام فلا ولكن تؤدي معنى وكذلك الخط إذا كتب لفتعال تفهم منه يريد ما من الذي يريده فليس كذلك فهي تؤدي مؤدى اللفظ وأما أنها كلام فليست بكلام فإذن النحا وكذلك أيضا أهل النغة متفقون على اشتراط اللفظ في الكلام اتفقون على الشراط اللفظ في الكلام لا بد أن يكون لفظا كما تقدم. كل لفظ مستقل بنفسه هناك معنى للوضع ذهب إليه بعضهم ما هو القصد فيخرج به كلام الناس والساهي والسكران الذي لا يدري ما يقول قد طفح عليه فهذا لا يقصد إفادة أحد تكلم ويترثر ولا يقصد إفادة أحد فهذا ليس بكلام عند هؤلاء لأنهم يشترطون فيه القصد وفسروا الوضع بالقصد وهذا غير صحيح فمتى ما تكلم وأتى بكلام مفيد وإن لم يقصد إفادة السامع فهو كلام عند النحويين طيب وهل يشترط أن يكون غير معلوم للسامع لا يشترق فإذا قال المتكلم السماء فوقنا السامع يعرف أنه فوقنا هذه الفائد معلوم عنده فإذا قال السماء فوقنا فهذا كلام وكذلك النار حارة فهذا أيضا كلام خلاف لابن مالك فإنه يشترط إفادة السامع يشترط إفادة السامع أي أن الكلام يكون غير معلوم عند السامع غير معلوم عند السامع أما إذا كان معلوماً عند السامع فهذا ليس بكلام وهذا مو صحيح سواء كان معلوماً عند السامع أو غير معلوم فهذا كلام متى ما حصلت به الفائدة فهو كلام فالسما فوقنا كلام مفيد وإن كان معلوماً عند السامع أن السماء فوقنا لكنه ليس بشرط ما ذكر هذا هو الصواب أنه لا يشترط معلومية الخبر عند السامع سواء كان معلوما أو غير معلوم يعني بالخبر أي الكلام أن يكون معلوما ابن مالك أن لا يكون معلوما عند السامع الكلام هذا ما هو شرط سواء كان معلوما أو غير معلوم متى ما وجدت الفائدة فهو كلام يعتبر عند النحاة على الصحيح إذن هذه أربع قيود في الكلام تحفظ أن يكون نفضا مركبا مفيدا بالوضع متى ما تخلف قيد من هذه الأربعة فليس بكلام فمدار الكلام النحوي على وجودها وانتفاءه على انتفائها فإذا أو انتف أو انتفاء واحد منها ما هي أقسام الكلام يا أخي؟ نعم. أقسام الكلام هذه قيود التي يتركب منها لعله ما فهم السؤال سيجيب أقسام الكلام التي ينقسم منها يتركب منها م? أحسنت ثلاثة اسم وفعل وحرف فما المقصود بالأقسام يا أخي الأقسام ما المقصود بها الأجزاء التي يتركب منها الكلام أحسنت وهل يشترط أن يتركب من جميعها لا. لا يشترط وإنما المقصود يتركب من مجموعها أي من جملتها فقد يتخلف الحرف وقد يتخلف الفعل نحو زيد قائم تخلف الحرف هنا وتخلف الفعل وتركب الكلام من سمينه وقد توجد هذه الأقسام قد توجد هذه الأقسام جميعها مثل قد قام زيد وقد يتخلف الحرف فقط قام زيد فإذا قولهم أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاءني معنى، فالمقصود الأجزاء التي يتركب الكلام من جملتها أو قل من, جم... من مجموعها لا من جميعها من مجموعها لا من جميعها لأننا لو قلنا من جميعها لما كان كلام نحو زيد قائم وقام زيد لأن الحرف تخلف في الثاني والحرف والفعل تخلف في الأول زيد قائم فليس بشرط توفر جميع في الكلام فتارى تجتمع وتارى يتخلف بعضها ما تعرف الاسم أنت كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترب بزمن من الأزمن الثلاثة. أحسنتم مثل مثل زيد والصبر زيد والعلم لماذا قلنا بالمثنين هذا زيد والعلم لأن الاسم إما يكون ذاتا أو يكون معنا من المعاني زيد والعلم زيد أو زيد وعلم زيد ذات وعلم معنى من المعاني. أحسنتم. طيب. والفعل ما تعريفه كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن من الأزمن الثلاثة مثال ذلك فسأل هذا الكلام بمثال ها يقول كلمة دلت على معنى في نفسها ما هو المعنى الذي دل عليه يقول القول أحسن دل على المعنى وهو القول واقترن بزمن ما هو الزمن المستقبل أو الحال لأن المضارع الحال أو المستقبل لكن عند الإطلاق فإن أغلب فيه أنه يكون الحال يكتب زيد حيث سبيل منه أنه لا زال يكتب مستمر فيه إيش في بالكتابة يكتب في الحال أحسن محتمل أنه يكتب في المستقبل لكن الذي يظهر عند الإطلاق يكتب زيد يقوم زيد يلعب زيد أي في الحال في حال تكلمي فهو يكتب فهو يقوم طيب ونحو جلس كلمة دلت على معنى في نفسه هو الجلوس واقترنت بالزمن الماضي وكذلك جلس كلمة دلت على معنى في نفسه هو الجلوس واقترنت بالزمن المستقبل لأن الأمر للمستقبل وحرف جاء لمعنى عنه نعم الحرف نوعان حروف معاني حروف مباني والمقصود هنا حرف المعنى وهو الذي يفيد معنى من المعاني وحروف المعاني ما هي نعم مثلن بأن واصب ستأتي معنا إنا وأخواتها وكذلك أيضا حروف الجر لها معاني وكذلك حروف الجزم والحرف هو أمس ذكرنا هذا وظن سيئة ما ذكرنا هذا قال رحمه الله بسم الله قال رحمه الله وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى تقدم الكلام على الاسم وعلى الفعل وكذلك ذكر شيء من الكلام عن الحرف وأما تعريفه فهو كلمة دلت على معنى في غيرها فقط هذا تعريف الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها أي أنها لا تستقل بمعناها وإنما معناها يكون في غيرها مثل من فهذه من من حروف الجر فإنك إذا أطلقتها وقلت من لا تفيد المعنى الذي هو معلوم منها لكن إذا أردت أن تفيد معناها ركبتها مع غيرها فقلت خرجت من البيت خرجت من البيت فأفادت هنا من معنى من المعاني ما هو المعنى الذي أفادت هنا؟ أن ابتداء كما سيأتي أي أن ابتداء خروجي كان من من البيت فإذن نستفيد من ذلك أن الحرف يأتي لمعنى لكن معناه الذي يأتي إليه لا يستقل به بنفسه وإنما يكون في غيره بخلاف الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها بخلاف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها وأما الحرف فهو كلمة دلت على معنى في غيرها فمعناه يكون بانضمامها إلى غيرها وأما الفعل لا لا يشترط أنه ينضم إلى غيره معناه في نفسه والحرف لا بد في الدلالة على معناه أن ينضم إلى غيره فتقول خرجت من البيت ذهبت إلى عمر فإلى هنا أفادت الغاية وهذه الغاية استفيدت لما ركبت مع غيرها أما إذا قلت إلى لا ما تفيد هذا المعنى فإذا الحرف يفيد معنى من المعاني في غيره لا في نفسه بخلاف الفعل والإسم والحرف له معنيان معنى لغوي ومعنى الصلاحي فالمعنى الصلاحي ما أشرنا إليه آنفا كلمة دلت على معنى في غيرها والمعنى اللغوي يأتي بمعنى الطرف هذا معنى الحرف في اللغة بمعنى الطرف ومن ذلك لكن ما هو في هذا والطرف هنا بفتحي الراء وأما الطرف بسكونها فهو طرف العين المقصود به رمش العين ومنه أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قال مرحبا واهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ففرق بين الطرف وبين الطرف فالطرف هذا رمش العين المعلوم الذي يشير به الشخص الذي يشير به الشخص وأما الطرف فهو في اللغة بمعنى إيش؟ نص الحرف في اللغة بمعنى الطرف بالفتح الحرف في اللغة بمعنى الطرف بالفتح لا بمعنى الطرف فهذا خطى لغوي قوي لأن الطرف هو رمش إيش؟ العين كما في قول الشاعر اشارك بطرف العين أي برمش العين كيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي فأيقت أن الطرف قال مرحبًا وأهلًا وسهلًا بالحبيب المتيم ففرق بين الطرف وبين الطرف فهذا يفهم إن شاء الله فإن اللغة العربية غزيرة المعاني فالكلمة واحدة واللفظ واحد والشكل تغير المعنى الشكل الواحدة تغير المعنى كما ترى طرف وطرف قال رحمه الله وانتهينا ايضا كذلك من الحد وأما العلامات ستأتي معنا قال علامات الاسم فلسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلا وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء تقدم معنى الكلام على حد الاسم لأن أو على حد ما تقدم من الأشياء الثلاثة التي يتركب منها الكلام الاسم والفعل والحرف وأشرنا فيما تقدم أن كل واحد من هذه الثلاثة له حد وعلامات له حد وعلامات فأخذ الحد أمسى وأما علامات الاسم فبدأ وأما علامات هذه الأشياء الثلاثة المتقدمة فبدأ بالاسم منها. فالاسم يتميز عن قسيميه عن أخويه الفعل والحرف بعلامات متى ما وجدت واحدة من هذه العلامات فيه علمت بأنه اسم وليس بفعل ولا ولا حرف وكذلك من سيتم الكلام على أخويه الفعل والحرف لهم علامات يتميزان بهما عن الاسم أو عن الاسم والفعل بالنسبة للحرف والفعل يتميز عن الحرف والفعل بعلاماته كما سيتميز عن الحرف والاسم بعلاماته فالحاصل من هذا يا أخوان أن الكلمات العربية لها ما يميزها فالاسماء لها ما يميزها عن الأفعال والحروف فإذا وجدت علامة من هذه العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ميزت بها الاسم عن أخويه أو عن قسميه الفعل والحرف فمن هذه العلامات التي يعرف بها الخفض والتعبير بالخفض هي عبارة كوفية يعبر به الكوفيون وأما البصريون فيعبرون بالجر يقولون الاسم يعرف بالجر والكوفيون يقولون الاسم يعرف بالخفض والمصنف رحمه الله تعالى تارة يجري على المذهب الكوفي وتارة في هذا المتن الجميل يجري عن المذهب البصري والأمر سهل في هذا إن شاء الله وهو كوفي في الجملة المصنف كوفي في الجملة فهنا اختار عبارة الكوفيين فقال الاسم يعرف بالخفض والمقصود بالخفض هنا هي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها هذا هو معنى الخفض هنا الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها من الياء وكذلك الفتحة كما سيأتي معكم في الممنوع من الصرف هذا سيأتي الكلام عليه لكن المقصود نبين الخفض ما هو الخفض هذا الذي يعرف به الاسم فهذا الخفض الذي يعرف به الاسم هو الكسرة التي تحصل بسبب العامل أو ما ناب عنها ينوب عنها شيئا كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه الفتحة وتكون في الممنوع من الصرف مررت بأحمد وليا وتكون في المثنى وجمع مذكر السالم هذا سيئة الكلام عليه لكن المقصود من الطالب هنا أو المطلوب من الطالب أن يعرف ما هو الخفض هذا الذي يعرف به الاسم فالخفض هو ما سمعته فإذا قال شخص مثلا مررت بزيد زيد اسم أم ليس باسم بماذا عرفنا بالخفض ما هو الخفض الكسرة التي تحصل بسبب العامل التي يحدثها العامل أو منابى عنها هذا معنى الخفض في الاصطلاح أما في النغافة بمعنى التسفل بمعنى التسفل قال فالاسم يعرف بالخفض فمتى ما وجدت الخفض فيه علمت أنه اسم لأن الأفعال يا أخوان ما تقفض ولا كذلك أيضا الحروف ما تقفض وأما نحن ضرابت ضربت ضربت تقول مثلا ضربت امرأة ضربت امرأة فهذا خفض على فعل كما ترى خفض على فعل أو اضرب الرجل مع الرجل هذا خفض على فعل ليس كذلك كسرة موجودة لكن هذه الكسرة ليست المقصودة فيما تقدم وإنما جاء بها لأجل دفع التقاء الساكنين فقط دفع التقاء الساكنين ليست علامة من علامات الفعل وإنما أتيت بها لهذا الغرض وهو دفع التقاء الساكنين وأما الخفض المقصود الكسرة التي يحدثها العامل هناك عامل يحدث هذه الكسرة هذا هو المقصود بالخفض قال في الاسم يعرف بالخفض والتنوين كذلك من علاماته التنوين جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد فهذا اسم لماذا اسم لأننا وجدنا فيه العلامة التي هي من علاماته وهي التنوين والتنوين له معنيان لغوي والصلاحي معناه في اللغة تصويت. تقول نون الطائر إذا صوته وأما في الاصطلاحي نون تلحق آخر الاسم لفظا فقط هذا معناه الاصطلاحي نون تلحق آخر الاسم لفظا فقط أي أنه في الخطمة تكتب وإنما يتلفظ بها فقط نعم يتلفظ بها وأما في الكتابة في الخط فلا يكتبها الكاتب فهذا هو تعريف التنوين نون تلحق آخر الاسم لفظا فقط زيد أنت تنطق بنون أو ما تنطق بنون زيد نطقنا بنون لكن هذه النون هل نكتبها عند الكتابة لا وإنما نستغني عنها بالشكل هذه بتكرار الشكل التي هي الضم أو الفتحة الكسر فإذا كررت هذا المكرر هو التنوين هذا المكرر هو النون هذه التي استغنينا عنها وإن يقول غير كيف أين التنوين هذا؟ التنوين واحدة من الشكلات التنوين هو نون ساكنة نون تلحق وآخر الاسم لفظا فقط هذا تعريف التنوين يحفظ وهو باختصار هنا وسيأتي معكم بأوسع من هذا لكن هذا جيد التعريف للبادئ نون تلحق آخر الاسم لفظا فقط هذا تعريف التنوين والتنوين الذي هو المعلوم عندكم الشكل الثاني عندنا شكلتان على كل اسم زيد عليه شكلتان شكل علامة الرفع والشكل الثاني هي ايش التنوين هي التنوين هذا هو التنوين والذي هو نون ساكن كما سمعته وعلى فالاسم فلذلك فالممنوع صرف تقول جاء أحمد ما تأتي بالتنوين الشكل الثاني التي هي التنوين ما تأتي بها لأن الاسم الممنوع من الصرف لا ينول وإنما تقول جاء أحمد تأتي بشكل واحد وهي علامة إيش؟ الرفع وأما التنوين فلا تأتي به مع الممنوع من الصرف وإنما تأتي به مع المنصر فتقول جاء زيد فالشكل أو, أحد أو إحدى الشكلتين علامة الرفع والثانية هي إيش؟ التنوين وما هو التنوين في الأصل التنوين في الأصل ما هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا فقط وأما في الخط فلا تكتب وهي تكتب في علم العروض يكتبونها في علم العروض زيدون يكتبون نونا لكن في النحو لا ما تكتب تحلف ويؤتى بالتنوين عوضا عنها يقوم مقامها فهذه العلامة الثانية التي يتميز بها اسمه عن قسيميه الفعل والحرف. قال ودخول الألف واللام خل ألف واللام الرجل الحارث الحسن الحسين الضارب فهذه كلها اسماء لأنها دخلت عليه الألف واللام والألف واللام ما يدخلان على الأفعال ما تدخل على الأفعال ألف واللام ألف تعاريفية هذه المقصود بها التعاريفية والزائدة وكذلك أيضا التعريفية والزائدة هي المقصودة هنا الرجل الحارث الزائدة تدخل على الأعلام عندنا حارث علم على شخص معين فيدخلون عليه أل فيقولون الحارث حسن علم على شخص معين فيقولون ايش الحسن الحسين الفضل ابن العباس هذه كلها أعلام فالد داخل عليها زائدة وهي أيضا من علامات الاسم من علامات الاسم فالمقصود من ألف خلام هنا التعريفية وكذلك الموصولة كما سيأتي معكم والزائدة والزائدة ضابطها هذه التي تدخل على الأعلام يقال لها زائدة, يقال لها زائدة. مثل الحسن والحسين أصله حسن وإيش؟ وحسين ومثل الحارث أصله حارث فتدخل عليه ال. وهذا جائز عند العرب هذا جائز عند العرب في نحو هذه الألفاظ أن تقول الحسن وتقول الحسين». وهي من علامات الاسم. طيب. قال في الاسم يعرب بلخفض والتنوين ودخول الألف والنام الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم هذه ما هذا؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم هذه ما هي هذه الكلمات؟ سبع كلمات. ما هي هذه؟ Asma, bagaimana anda tahu nama-nama itu? Dukhon Alif, Walam, Alkhain, Alleen, Albidah, Alsif, Alrumph, Alqidqas, Alqalam. Semua ini adalah tujuh nama untuk dukhon Alif dan Walam. Jadi ini adalah juga seorang dan merupakan tanda untuk membezakan nama daripada bahagian bahagian daripadanya, yaitu faham dan perang. Katakanlah Dukhon Alif dan Walam adalah huruf yang turun, الاسم حروف الخفض فرق بين الخفض وبين ايش وبين حروفه الخفض ما تقدم ذكره كسر يحدثها العامل أو ما نابع عنها في آخر الكلمة طبعا تحدث هذه الكسر وحروف الخفض هي العوامل التي تحدث ايش؟ الخفض حروف الخفض هي العوامل التي تحدث الخفض هذا أيضا من علاماته مررت بزيد زيد عرف بعلامتين هنا مررت بزيد عرف أنه اسم بعلامتين ما هما بل بثلاثة بثلاث علامات ما هو بعلامتين فقط عرف بثلاث علامات زيد دخول حرف الخفض في أوله بزيد وبالخفض وهو الكسرة التي حدثها هذا العامل وهو حرف الخفض وأيضا كذلك بالتنوين فزيد هنا عرف بثلاث علامات قد تجتمع العلامات مع بعض في وقت واحد مثل هذا المثال مررت بزيد عرف بثلاث علامات بدخول حرف الخفض في أوله وبالتنوين في آخره وكذلك أيضا بالخفض أيضا بالخفض وهو الكسرة التي حدثها العامل قال وحروف الخفض وجملة حروف الخفض التي ذكرها هنا رحمه الله أو حروف الخفض التي ذكرها هنا كم يخل عددها التي ذكرت هنا نحو 12 صح طيب قال وحروف الخفض وجملته عشرون حرفا حروف الخفض جملتها عشرون حرفا ذكر منها هنا 12 فقط هنا في هذا الموضع ذكر 12 حرفا من حروف الخفض وإلا حروف الخفض جملتها عشرون حرفا وسيمر معكم بعضها وهنا ذكر اثني عشر فقط وسيأتي معنا يذكر من حروف الخفض ثلاثة في باب الاستثناء نضمها إلى هذا لا تنسها هناك ستأتي معك الآن هنا ذكر اثني عشر حرفا وسيأتي معك في باب الاستثناء إن شاء الله يذكر ثلاثة حروف من حروف الخفض وهي خلا وعدا وحاشا خلا وعدا وحاشا وسيأتي معك في باب العطف يذكر حرفا أيضا يضم إلى هذه وهو حتى كم لآن التي لم يذكرها هنا الآن إلى الآن أربعة صح سيأتي معك في حروف العطف يذكر حتى أنها من حروف الخفض وسيأتي معك أيضا في المخفوضات أنه يذكر اثنين مد ومند فيكون المصنف ذكر كم في هذا الكتاب على الضميمة هذه الآن لستأتي معنا الآن هنا ذكر اثني عشر حرفا يأتي معك في باب الاستثناء يذكر ثلاثة خلى وعدة وحاشة وفي باب العطف يذكر واحدا وهو حتى وفي باب المخفوضات في آخر الكتاب المخفوضات سيذكر اثنين مذ ومنذ فكم الآن تكون جملة حروف الخبر التي ذكرها ثمانية عشر حرفا فترك كم منها اثنين فقط ترك اثنين فقط وهي لعل ومتى لغرابتهما الخفض بهما غريب جدا في كلام العرب فلذلك المصنف تركهما فيكون ذكر ثمانية عشر حرفا في هذا المختصر المفيد وترك اثنين لعل ومتى لغرابة الجر بهما فنعرف هذا ان شاء الله ما ذكره هنا يحفظ وكذلك من سيأتي يضم إلى هذه الحروف التي ذكرها هنا فحروف الخفض التي ذكرها المصنف في متنه ثمانية عشر حرفا تحفظ قال إنا هنا سبحانك اللهم نحمدك يا